Sittarabik, jätsejen pizien et maharabik Khodra wukudraatik, sittarabik Jätsejen pizien et maharabik Betgazel fiikki aahbaamik Bilhubi tuktuu abuabik Betgazel fiikki عاشق انا ارضك وسماكي بتنفس عطرك وهواكي عاشق انا ارضك وسماكي بتنفس عطرك وهواكي وهواكي العليل الشافي اسمك بتردد عشباتي وهواكي العليل الشافي ضمينا حضنك يا بالي